Oh <laughs> فَوْتَرَائِبُ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ وقد كان فان رو إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر والسماوات والأرض جعل الملائكة رسولا أولي أجنحة مثلا وسلا قُلْ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَدَا كُلَّ شَيْءٍ الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة ال